فَسَخَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما من شفيع فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لِتُدْرِكُوا أَنَّ زِلَالِ الشَّيْءِ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنين إِنَّ الَّذِي ربهم الشرو واستعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذي لا فسر ما كانوا يعملون ولقد أهلكن القرون من قبلكم لم and <todic> قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا 111. وكان الناس واحدة Well, ان رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر حتى كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاري 124. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم بحيط به دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين متاع الحياه الدنيا دع الله مخلصين له الدين لئن اجئتنا من هذه لنكون من الشاكر 12. به نبات الأرض مما يأكل الناس والألعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا أتاه فجعلناها حصيدا كأن تغلب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله ولا ذل الليل مظلما أولا Short I can't Allahumma rabbi من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله 124. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا ما يعيده. قل الله يبدع الخلق ثم يعيده فأن تفكه. الحق. قل الله يهدي للحق أفهم 118. إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل بسورة مثله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 بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كان her هؤلاء خاسرون الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويمنن عليك بعض الذين عبدهم اولتوفين لك ليلا مرجعهم فليلا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون صلق الله